كان الجمله يجوبان الصحراء المقمره كان يسيران جنبا إ ل ى جنبه ا ح د م ا على على س ر ج ذهبي والآب على سرج فضي كان السرج الذهبي يحمل جرد فضيه والسرج الفضي يحمل جرد ذ ب مربوطتين بخيتي ي كانت الجرتان مربوطتين معاً بخيتي جلس وعلى السرج الخلف جلست ا ل أ م ي ر كان الفرسان يرتديان معطفين ا ل أ ب ي د ي ن مطابقين ق ط ع ا ن الصحراء ا ل ش ا س ع ة تحرك ا ل ج م ل ا ببطء ع ب ر ليله دبابيه